ذكر الله وجلت قلوبهم وإذٍ ليت عليهم آياته زادتهم إيماناً إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذ مغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين نكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يتاقون إلى الموت وهم ينبعون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 ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي فوق الأعناق واضربوا منهم كل بلان ذلك بأنهم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذابا النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا دحفا فلا تولوهم الأدبار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 وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهل كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح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 وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّتِي تُصِيبَ النَّذِيرَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلُ مُصْبَعَفٌ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسُ فَأَوَاقِمُوا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 وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَسْتَقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ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 وما كان الله يعزبهم وأنتم فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستوفرون وما لهم ألا يعزبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المستقون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 سيد واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان ان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم ان كنتم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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَوِّفُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً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 تكون فاما تبق فنم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على التواء ان الله لا يحب الخائنين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 لا تعلمونهم الله يعلمهم وما توفقون شيء في سبيل الله يوافى إليكم يوافى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وَأَيُّ يُرِيدُ أَيُّ يُخْدَعُكَ فَإِنَّ حَسْبَ اللَّهِ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 يا ايها الذي يحرض المؤمنين على القتال ان يقوم منكم 20 صابرون يغلبون 200 وان يكن منكم 100 يغلبون 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون